أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجداء الله كتاب أحكمت آياته ثم وی لب وَأَنِ اسْتَرْعِ فَوْقَكُمْ شُمٌّ نُّهْدِي إِلَيْهِمْ مَن تَيَّعَكُمْ دو إليه يا أخاف عليكم ما ذا حال این نرووم على حين يستغشون و ونروا في قتال <تصفيق> الَّذِي خَلَقَ الذي خلق Oh, sorry. ليقول أن الذين كفروا وَإِنْ يُرْهَقْ ظَنَّا عَنُهُ النظام <تصفيق> هذا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 All right. إِنَّا أَنُتَنَذِيرٌ أَوْدَى الْوَعْدَى أَكُرُوًا Kali Fzu فَلَا عَالَمُ لَكَ سَالِكُمْ I am. جو مَنا فلا عرب لك Oh, oh, oh, oh, oh.